بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطرة راقعة إذا أجل الأرض رجا وبست الجبال, وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة واصحاب المسهمة ما أصحاب المسهمة وسابقون السابقون بين المطر في بين المطر و بين المطر و بين المطر و بين المطر و بين المطر و بين المطر و بين المطر و من المطر لا بين عنها ولا ولكن يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بما كانوا هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وماء مسكوب وماء مسكوب وفافئه كثيره لا مربوعه ولا ممنوعه وروج مربوعه انا انشاناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا فجعلناهن ابكارا يوما ذلة من الأولين وذلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحبيب وظم منه من لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مصرفين وكانوا يصرون على الجنس العظيم وكانوا يصرون على الجنس العظيم وكانوا يقولون أعذا ما ترى من ما يرى من قل إن الأولين والآخرين لم يجمعوا إلى مغاد يوم معلوم ثم إنكم أيها الطائرون المكذبون لا من شجر من سقط من ترى من هالذبون فشاروا عليه من الحميد فشاروا شربه اذا كان يوم الدين نحن خلقناكم فلغا تصدقن اتعيتم ما كن انتم تخربون ام نحن الخالقون نحن قد قربنا رينتهم الْمَوْتَ وما نحن بمسبوطين على ان بتيام قال قوم في ما لا تعلمون ولقد علمتم ان تذكرون ما أأنتم تذرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه شراما فظلتم تفسرون إنا بل نحن أفرايتم الماء الذي تشرفون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه شاجا فلولا تشترون. ففرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنطوين فتفكح اسم عبدك العظيم فلا أعتم بمواقع الندوم وإنه لغزم لرسع له العظيم إنه لقرآن كريم في لا يمثلون إلا المطهرون تنذير من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقة أنكم تكثرون إذا تنظرون ونحن لا وإنكم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كأما إن كان من المقربين فرر ورلحان وجنة إن كان من أصحاب من أصحاب إن كان من من همين. ما تطير الذين انما ذا حق يقين فسبح